بسم الله الرحمن الرحيم كل أعوذ برض الناس ولك الناس, الناس من شر مسلاس وقناس الذي مسبس في صدور الناس من الجنة والناس